إن جاءكم فاسقون بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله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 فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْحَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمِ الْعَسَاءِ عَسَاءٌ يَكُونُ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ الْعَسَاءِ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْخُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُب فأولئك هم الظالمون يا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 قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيع الله ورسوله لا يلتقون وإن تطيع الله ورسوله لا يلتقون من أعمالكم شيئا